السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج بلا حدود خلال سنوات معدودة تمكن حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا بزعامة رجب طيب اردوغان من ان يحقق قفزات هائلة في المجالات السياسية والاقتصادية وحتى العسكرية وكما قالت مجلة طايم الامريكية في عدد العام انها المرة الاولى في تاريخ تركيا الحديث التي يحتل فيها رئيس وزراء تركي المنصب الثاني في تصويت القراء كرجل العام حيث ابقى رجب طيب اردوغان بلاده مضخمة بالاحداف وحولها الى واحدة من اكثر دول العالم تأثيرا في القرار الدولي كما كانت تركيا من الدول القليلة التي نجحت في تجاوز عكاسات الأزمة المالية العالمية التي وقعت في العام 2008 بل أصبح الاقتصاد التركي في عهد أردوغان سادسة اقتصاد سادسة أقوى اقتصاد في أوروبا والسابعة عشر على مستوى العالم أما على صعيد سياستها الخارجية فباستثناء إسرائيل التي تدهورت علاقتها مع تركيا نجحت تركيا في تصحيح علاقاتها مع جيرانها ووقعت عشرات الاتفاقات السياسية والاقتصادية معهم وفي حلقة اليوم نحاول فهم المزيد عن سياسة تركيا الخارجية والداخلية واقتصادها مع رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان سياسة رئيس الوزراء مرحبا بكم السلام عليكم, ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قبل كل شيء بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية والاستفتاء الذي حدث في مجلة تايم والتي شارك فيها الشعب أشكركم لهذا التقديم الجميل بالتأكيد العلاقة التركية الأمريكية متجذرة كثيرا ودات عدة, عدة جوانب وفي هذه الم مسيرة متعددة الجوانب السيد أوباما بشكل خاص عندما جاء للحكم هذه الاستراتيجية التي كانت موجودة هذه العلاقات التي كانت موجودة الاستراتيجية ازدادت قوة وتسارعا بعد السيد أوباما وتحولت الى شراكة نموذجية ومن خلال هذه الشراكة النموذجية اختلفت العلاقات التركية الأمريكية وتحولت إلى شكل أقوى وبفضل هذه العلاقة المتميزة حاليا الاقتصاد التركي تحول إلى الاقتصاد الثامن عشر في العالم ومن دول B12 المتطورة وكما أنتم قلتم تركيا تحولت إلى الاقتصاد السادس في أوروبا وهذا بالتأكيد من هذا يوضح الفرق الموجود لتركيا من الناحية الاقتصادية أيضا من الناحية الثانية أريد أن أتكلم عن الموضوع الجانب السياسي لتركيا تركيا أصبحت في منطقتها وفي العالم دولة مختلفة من الناحية السياسية وبشكل خاص، أصبح لتركيا دور وإسهام بشكل أو بآخر في المشاكل الإقليمية وإسهاماتها في المنطقة في المشاكل الإقليمية كبيرة جدا ومقدرة جدا وقد أصبح أصبحت سياسة تركيا تصفير المشاكل مع جيرانها تركيا تتحول مع كل الدول الحالية تركيا صار لها تبادل مع كل الدول مع كل دول العالم في الفترة الأخيرة العلاقات السيئة مع إسرائيل دعنا نضع على جنب لكن تركيا أصبح أصبح لا أعداء لها في العالم بالشكل نحن نقيم سياساتنا على, على أساسات من الصداقة ونحن نجعل مبدأنا هو لستم, لستم أعداء نحن أصدقاء لا نكسب أعداء بل نكسب أصدقاء ولهذا فإن مفهوم السياسة الخارجية التركية نستمر في بها على هذا الأساس ونحن دائما نعمل على هذا الأساس على أساس كسب الصداقات العلاقات التركية العربية في الشرق الأوسط دعنا ننظر إليها في العشرين تلاتين أربعين سنة السابقة الآن انظروا إليها في السنوات الثمانية الأخيرة لقد تحول تحولا بينا نعم والآن وبشكل خاص لنا هدف واحد فقط وهو السلطان سلطان سليم قال جملة جميلة جدا أنا لست حاكم الحرمين أنا خادم الحرمين الشريفين يعني أنا أخدم الحرمين لا أحكمهم, لا أحكمهم أنا خدام الحرمين هذا ما لست حاكما للحرمين هل نعم هذا تواضع السلطان سليم الأول وهذا أساس من أساس في السياسة التركية من هو من هو الحاكم من هو السياسي هو الخادم هو من يخدم الناس نحن لم نأتي إلى هنا لكي نكون آآ آآ حاكمين لم نأتي لأن نكون هنالك حكاما جئنا لكي نكون خداما أشكرتك. على هذه المقدمة وأريد أن أبدأ إلى أين وصلت العلاقات الإسرائيلية التركية بالتحديد الآن في ظل أن تركيا كانت بالنسبة لإسرائيل هي الحليف الاستراتيجي والعسكري الأول في المنطقة كما الـ الـ هذه المشاكل الدولية التي حدثت في هذه الوقع التي حدثت في المياه الدولية وهناك مسيرة مع السيد أولمرت كما تعلمونها في عهد السيد أولمرت لم يأتي الطلب منا لم يأتي الطلب منا أولمارت هو من طلب أن نكون وسطا في المباحثات المباحثة اسرائيلية السورية وسطاء غير مباشرين ووصلنا في هذه المفاوضات الى المرحلة الخامسة ممثله وهو, وهو رئيس الوزير الخارجي حاليا سيد احمد هو الذي قاد هذه المفاوضات وقام بهذه المفاوضات مع السيد اولمرت في مكتبه الرسمي مع ممثل السيد اولمرت لقد وصلنا الى المرحلة الاخيرة من المفاوضات وكان يوم الاحد عفوا كان يوم الاثنين وفي اجتماع استمر لخمس ست ساعات ومن الناحية الاخرى كنا نتكلم مع السيد بشار الاسد وكنا نتكلم مع السيد وليد المعلم وبقي الموضوع ان يجب ان نعرف كلمتين او ثلاثة وانتظرنا ليوم الجمعة حتى نحل هذه الجملتين او الثلاثة ونعرفها وبعد حل وبعد حل أي هذه الجملتين، نعم نفس الجمعة، نفس, نفس كلمة الأسبوع، كلمة كلمة ما هي؟ لا أريد أن أتكلم عن كلمات دور. هذه الكلمات الاستراتيجية، ب... لا أريد أن أعرف هذه الكلمات. كنا ننتظر يوم الجمعة، يوم السبت، بينما ننتظر يوم الجمعة، يوم السبت هو غزة. الاعتداء الذي حصل على غزة السيد الأسد انسحب من هذه المفاوضات، وبنسبة لفهمه محق. نحن لو وضعنا في عندما وضعنا في مثل هذا الموقف لقد أسئة إلينا كثيرا سيد أولمارت لماذا قمتم بمثل هذا الأمر نحن كنا نخطو تجاه السلام ذلك لأن السلام بين إسرائيل وسوريا سلام يعم كل المنطقة ويعم فلسطين ايضا ويعم لبنان ويعم الأردن وكل المنطقة نحن نخطو تجاه هذا السلام لو حلينا هذه المشاكل باقي المشاكل ستحل، لكن وللأسف الشديد، ودون أن يعط لنا أي خبر. ضربت غزة وخمسة عشر يوما ضربت غزة وخمسة عشر يوما للأسف الشديد لم نجد أي مسؤولين يتكلم نعنى في الهواتف هل, هذه هل هذا دولة هل هذه إدارة هل هذا مفهوم إدارة كما تعلمون جاءت الإدارة الحالية لإسرائيل هذه الإدارة الموج الإسرائيلية الموجودة جاءت بانتخابات ودعايات انتخابية ثقيلة جدا نحن سنزيل فلسطين نحن سنزيل غزة سنزيل هذا وسنزيل هذا وإلى آخره أصلاً هل هذا هو مفهومكم؟ إذن فكر معي يا أخي نحن في مسيرة نعم أنتم أنتم تضربون الأرض بكل بكل سهولة تضربون الأطفال من السبعين إلى السبعين من السبع إلى السبعين دون اكتراث بأن كانوا نساء أو رجال أو أو شيوخ وتضعوننا في موقع حرج جدا في فلسطين هنالك. حزب كسب الانتخابات انتم حبستم كل وزرائهم حبستم كل وزراء هؤلاء الاحزاب وحتى رئيس البرلمان 35 وزير ونائب تم سجنهم في السجون الاسرائيلية اين ديمقراطيتكم اين مفهومكم للديمقراطية في العالم ألم يأتوا هؤلاء بالانتخاب أليس هؤلاء منصوبون حزب, حزب منتخب أنتم تقولون بأنهم إرهابيون أين أنتم؟ ألا تريدون أن أسألكم أنتم تقولون بأنهم كانوا إرهابيون هذا هذا أمر لا يعقل أسألكم هل هذا أمر يعقل 1500 إنسان شهيد في غزة و5000 إنسان مجروح وبعض هؤلاء المجروحين الجرحى أحضرناهم إلى مستشفياتنا في تركيا زرتهم في مستشفياتنا ورأيتهم ولقد رأيت بأم عيني قنابل الفسفور بكيت دما من قلبي أنا إنسان قبل كل شيء أنا أب قبل كل شيء أنا وزوجتي بجانب أم يا لا أستطيع أن أرى إنسانا يستشهد أمامي وأضل وأبقى ساكتا عندما رأيت هؤلاء الناس في المستشفيات مبتورين ومجروحين بكيت دما بكيت بالتأكيد وجهة نظرنا تغيرت بكل تأكيد ما الذي حدث بعدها؟ في المياه الإقليمية العالمية سفينة كانت تأخذ مساعدات إنسانية لغزة تم ثلاثة سفن تم, تم الهجوم عليها من 36 دولة كان فيها اناس وعلى هذه السفينة كان هناك علم تركي السفينتين الثانيتين كانت لا تحمل لا تقل الا المساعدات الإنسانية. بحثوا في كل السفن لم يجدوا سلاحا واحدا انتبهوا سلاحا واحدا لم يجدوا لم يكن هناك اي سلاح لكن هناك من البحر جاء ومن الجو جاء وتسعة اخوة لنا استشهدوا هناك تسعة اخوة لنا أحدهم واطن أمريكي وهو فرقان اسمه فرقان ومع كل هذه الأحداث ما زالوا يجدون أنفسهم محقون يحاولون أن يقولوا للعالم بأنهم محقون لكن العالم كله رأى بأنهم ليسوا محقين وكما تعلمون فإن في جنيف تم وصفهم بحقارة قيل بأنهم وسجل في المحاضر بأن ما فعلوه وحشي وحقير وكما تعلم فإن هناك منتدى في ألوان المتحدة وهذا المنتدى ما زال مستمرا تركيا إذن ما الذي تريد تركيا تسألوننا ما الذي تريدنا تركيا ما من ما نريده من إسرائيل هو إلى حد الآن أرجعوا إلينا سفينة مرمرة أولا أن يعتذروا ثانيا أن تدفع التعويضات ثالثا أن ترفع هذا الحصار ذلك لأن فلسطين فلسطين حبس مفتوح، غزة حبس مفتوح، سجن مفتوح، لا حق لكم وأنتم ان تحكموا بالسجن على كل هؤلاء الناس، أنتم كدولة وقعتم على حقوق الإنسان، على حقوق البشر لا يحق لكم هذا، أما إن لم يكن لكم احترام لحقوق الإنسان فهذا أمر أعرفه، أنا كدولة وكرئيس جمهورية، كرئيس عفواً كرئيس وزراء كابينتك كمجلس الوزراء انا اؤمن بحرية الانسان وحقوق الانسان انا وطالب بان ترفع أن يرفع الحصار وان لم يتم هذه الامور فانا لن لن لن لن ترجع علاقاتنا مع اسرائيل كما كانت عندما ان جئتم بالشروط الثلاث هذه عندها يمكن تقييم الامور مرة مجلس الاسرائيلي نتنياهو قال في يوليو الماضي اسرائيل لن تقدم اي اعتذار او تعويض وزير خارجيته لبرمان تجاوز على ذلك وقال ان الطلب التركي بالاعتذار يرقى الى درجة الوقاحة وانتم لم تردوا الرد المناسب على هذه التصليحات الان اريد ان اقول هذا قبل كل شيء السيد نتنياهو إن استمر في تفكيري هذا ومفهومي هذا قبل كل شيء عليه أن لا ينتظر منا أي شيء مختلف موقفنا الحاليا سيكون موقفنا في المستقبل نفس الموقف أنا أنظر من الخارج وأرى كالتالي أن إسرائيل إدارتها الحالية بالنسبة لنا قد يكون أسوأ وأقل الإدارات حظا في إسرائيل قبل كل شيء استخدام كلمة حقارة لتركيا شخص يجب أن ينظر إلى المرأة سيرى في المرأة رجلا. ح... قام بكل أنواع الحقارة وهو مشكلة على رأس الاسرائيل وعلى رأس الاسرائيليين يجب على الاسرائيلين أن يتخلص من هذا الرجل وهذا بالتأكيد هذا واجب الاسرائيليين هذا ليس واجبنا وأنا مؤمن هنا بأن الشعب الاسرائيلي سيحل هذه المشكلة ذلك لأنه إن لم تحل هذه المشكلة فإن مشاكل للشعب الاسرائيلي في المستقبل لن تنتهي ذلك لأنه لأن ليس لهؤلاء أن يسهموا أي إسهام مفيد هؤلاء قاموا حتى بالنسبة للكرسي حتى بالنسبة للكرسي أجلسوا إلى كرسي منخفض هؤلاء منخفضون بقدر هذا الانخفاض نحن عشنا هذا الأمر أيضا وقاموا المناسب. واكتفيتهم فقط بإيقاف العلاقات عند هذا الحد هل يمكن ان تقطعوا العلاقات مع اسرائيل اعتقد انكم لا تتابعوننا جيدا لقد اعطينا دروسا كافية سحبنا سفيرنا وبعد ذلك اعتذروا هم انفسهم اعتدروا تصل الامور الى اكثر من ذلك في ظل ان اسرائيل اتجهت الان الى اليونان والى ثماني دور اخرى واقامت حلف جديد مضاد لتركيا يقوم على تعاون استخباراتي وامني وحتى سياحي ضد تركيا ما ردكم على هذا الحلف الجديد الذي تتزعمه اسرائيل ضد تركيا ومصالحها في المنطقة قبل كل شيء فليخطوا بقدر ما يريدون نحن كافون مكتفون بأنفسنا كتركيا ومثل هذه التحالفات والأحلاف لا نريد أن نكون مع إسرائيل في أي مكان هم موجودون فيه لقد قلناها صراحة حتى وحتى قبل فترة قصيرة السيد ففندريو عرض علي عرضا وقال في, في الطوارئ وفي الأمور المستعجلة أردنا أن نقوم باجتماع في أثينا مثل النيران مثل الحرائق مثل الزلازل وغيرها قلنا من الجهة السياسية لا يمكننا أن نكون معهم في نفس الطاولة في نفس المائدة لكن لدينا وحدة قسم متعلق بالحالات الطارئة لماذا؟ لأنه وطن إنساني كما تعرفون في إسرائيل كانت هناك حرار في إسرائيل وعندما سمعنا بهذا الحريق أعطيت تعليماتي وبعثنا بطائرتين لإطفاء الحريق لماذا؟ لأن هذا الاسلامي واجبنا الإسلامي والإنساني ولذلك قمنا بهذه المساعدة كندرين بعد كندرين ذلك بعد ذلك اتصلوا فينا وشكرونا فيها. نعم نح هذا واجبنا, واجبنا. واجبنا. هذا هذا موضوع اخر لكن من ألا الجهة الاخرى اعتقد بانهم يجب ان يفهموا شيئا هؤلاء بعد الان اليوم يفهموا وغدا يفهموا لكن من الجهة السياسية لا نكون كرئيس وزراء او وزراء معهم لن نكون معهم على نفس المال هناك ستين اتفاقية في قضايا الامن والعسكر والاستخبارات بين تركيا واسرائيل هناك عشرات الاتفاقيات الاخرى تظهرون من طلبكم المستمر للإسرائيليين بالاعتذار ورفضهم كأنكم تستجدون هذا الاعتذار ما هو مصير هذه الاتفاقات في ظل إسرار إسرائيل على عدم الاعتذار واستمراركم في طلب الاعتذار <سؤال> طلبنا مستمر والاتفاقيات التي اتفقنا اه... so, عليها و... شئ... و... التي والأمو الاتفاقات yeah. أيضا مستمرة yeah. لكن لن نجددها لكننا كدولة اتفقنا على اتفاق وعندما ينتهي الاتفاق تنتهي هذه المسيرة بعدها ستبدأ مسيرة أخرى لن نجدد الاتفاق مرة الفاس في هذا الأمر تركيا أو إسرائيل إسرائيل هي المها هي الخاسرة إسرائيل هي الخاسرة لا لأنها الدولة الوحيدة التي بإمكانها أن تتواجه معها هي تركيا بعد تركيا لن يبقى معها أي أحد هل تعرفون دولة أخرى تت تتألم معها وتواجه معها الشرق الأوسط اليونان ليست الشرق الأوسط الشرق الأوسط نحن الشرق الأوسط تمام إذا اليونان أوروبية بالكامل دولة أوروبية، وكما تعلم فإن إسرائيل تتحدث مع كل الدول مع حركة حماس. حماس. إسرائيل. أنا أريد أن أقول شيئا في هذا الموضوع. حماس حركة حماس. نحن قبل كل شيء. ننظر إليها حتى الآن. بأننا معها دائما سنكون معها عندما تكون محقة بالأمس كنت جنب جنبهم والآن سأكون بجنبهم ذلك بأن حركة حماس حركتي حركة مقاومة أنا لا أنظر إلى حماس على أنها إرهابية إنهم أناس يدافعون عن أرضهم هي حركة سياسية هذا الأنظر إليها وأنظر إليها بأنها حركة دخلت الانتخابات وهو حزب وهي حزب كسبت هذه الانتخابات إن من أنزلها من من الحكم على الرغم من أنهم فازوا بالأصوات أنظر إليهم على أنهم أعداء الديمقراطية. هؤلاء الناس لم, يت... لم يعطى لهم فرصة سياسية لقد اخذت من ايادهم كل الامكانيات لقد استطاعوا ان يضعوا امامهم كل العراقيين لكي لا ينجح بيشكل كما قلت لكم رئيس المجلس البرلمان سجنوا الوزراء سجنوا النواب سجنوا اي ديمقراطية هذه تتكلمون عنها لا افهمكم هذا ضد الديمقراطية هذا ليس ديمقراطية والعالم بما يتعلق بهذا الموضوع أنا بالنسبة لي فشل فشل في الدن العالم كله فشل في فحص الديمقراطية تركيا الواجب ما يمليه علي الواجب ستعمله عملته وستفقى تعمله دعوني أقول لكم شيئا جيمي كارتر كما تعلمون تحدث مع خالد مشعل اليوم ألم يجتمع معه, معه؟ اجتمع معه يعني نعم هم يقومون بهذه الاجتماعات فلماذا اجتماعاتهم مبررة أوه. واجتماعاتنا ليست مبررة لماذا لا تريدون من أن نقوم مثل هذه الاجتماعات لا أفهمكم لا أفهمكم هناك الـ الـ الـ الـ الرباعية والرباعية توني بلير على رأسها و بلير دائما يتحدث معهم و معهم وفي دافوس وتعلمنا وظفة الواقع في دابوس تكلمت مع توني بلير وقلت وقلت له ل توني بلير الطاولة التي لا تقعد عليها حماس لن يخرج منها أي أي سلام وعلاقتي مع طوني بلير قلت له علاقة مع توني بلير جيدة وقلت له يجب عليك أن تفهم يا طوني بأن حماس طرف في الموضوع الطاولة التي لا تجلس عليه حماس لا يخرج منها السلام هذه حقيقة يجب أن تراها حاليا فتح وحماس هؤلاء عنصرين همين في فلسطين إن, إن رأيتم عنصرا ولم تروا العنصر الآخر فإن السلام الفلسطيني لن يتجسد هؤلاء هؤلاء مع ياسر قالوا بالأمس أن ياسر عرفات إرهابي نفس ياسر عرفات فيما بعد عطوه جائزة نوبل للسلام هذا هو الواقع هذا هو الوضع وغدا تترون نفس الأمر سيتكرر الأمر نفسه وأنا أؤمن بأن غدا سيكون نفس الأمر أساسي لكم هو رفع الحصار عن غزة هناك مليون ونصف المليون إنسان مسلمين ومسيحيين محاصرين في غدا منذ يونيو من العام 2007 وهناك 55 زعيم دولة عربية وإسلامية يقفون عاجزين أمام هذا الذي يحدث والذي وصف كما ذكرت أنت في الأمم المتحدة على أنه عمل حقير من قبل إسرائيل حتى متى تقفون تشاهدون ما يحدث في غزة وتتركون مليون ونصف المليون إنسان يعانون ويواجهون الموت الآن هل تسألني كشخصي هل تسألني كأدارة في تركيا قمنا بكل ما نستطيع نقوم به في تركيا في كل المجالات في كل اجتماع دولي في كل اجتماع نذهب في الأمم في مجلس الأمن في الأمم المتحدة. في في المجلس العام للأمم المتحدة في كل مكان دافعنا عن هذا الموضوع وسنبقى ندافع عنه. نحن كهلال أحمر تركي نقوم بكل المساعدات التي بإمكاننا أن نقوم بها في غزّة لكن هذه مساعدات أغذاء وملابس وغيرها. لكن بالنسبة للمواد الإنشاء لم نستطع أن نفعل شيء شيئا لغزّة ولذلك نريد أن نفتح المعابر لغزّة على الأقل نريد أن تنشأ المستشفيات والمساكن والبنى تحتها والبنية الفوقية نريد أن نقوم بهذا لكن من جهة أخرى وحبت... هم يقولون بأن هنالك شراكة نموذجية بيننا وبين السيد أوباما أيضا بيننا وبين بين أمريكا. ساعدونا أقول أوباما ساعدونا. نحن في شراكة نموذجية وأتكلم عن عن دول تشترك في منظمة الدول الإسلامية ومنها قطر السيد الأمير أيضا يريد أن يساعد في هذا في هذه الأمور في البنية التحتية والثقافية. هذا واجب مشترك لنا تركيا الآن عشر سنوات على الأقل ستكون على رأس الدول التي ستساعد الأمم الدول الفقيرة لمدة عشر سنوات على الأقل وسنكون مع هذه الدول ونساعد الدول فلسطين نساعد فلسطين أيضا الآن، الآن عندما تفتح الطرق حباً وكرامة, حبا وكرامة سأذهب حباً وكرامة سأذهب. لكن، لكن قبل أن أخطو مثل هذه الخطوة يجب لا أريد أن أكون سببا للتوتر. أريد أن أزور غزة في جو من السلام والصعولة. تأخذ وفداً عالميا من محب السلام في العالم وتقوم بزيارة غزة وكسر هذا الحصار. لكن هذا هذا يصبح استعراضا, استعراضا استعراضا أنا لا أريد أن أقوم باستعراضات نحن دعنا نكون واقعيين. ب... بما فيه الديمقراطية وما فيه الديبلوماسية وتكون في داخله مصر وفي داخل ال... هذه المسيرة قطر والسعودية ودول الجوال الأخرى الدول الغربية نقوم بالزيارة معا مع... أنا قلت لهذا لسي بنكمون أيضا دعونا نقوم بهذا الأمر معكم مع بنكمون لا أريد أن أقوم بعمل يؤدي إلى توتر في مقال لك نشر في شهر ديسمبر الماضي في صحف عالمية عديدة قلت ما نصه لم يعد من الممكن أن نستمر في دعم النظام العالمي الحالي الذي لا ينتج سوى الظلم وعدم المساواة بسبب استناده إلى فكرة منحرفة في تفسير العلاقات بين مركز العالم ومحيطه الخارجي هل معنى ذلك أنك تطالب بنظام عالمي جديد أسمع منك الإجابة بعد فصل قصير نعود إليكم بعد فصل قصير لمتابعة هذا الحوار مع رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردغان تبقوا معنا أهلا بكم من جديد بلا حدود في هذه الحلقة التي نتناول فيها الوضع في تركيا مع رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردغان كان سؤالي لك قبل الفصل حول مطالبتك بنظام عالمي جديد هل تطالب بنظام عالمي جديد في ظل هذا النظام القائم الذي يقوم على ثكرة منحرفة في العلاقات الدولية كما وصفته أنت قبل أقول شيء، وكما قلت قبل قليل في دول البيت والمتطورة العشرين نحن في العام 2008 كما تعلمون مررنا بأزمة اقتصادية عالمية كعالم في العالم كله بعد هذه الأزمة القيم الاقتصادية تغيرت بشكل غير عادي النظم التمويلية النظم المالية كما تعلمون سقطت العالم الشركات العالمية الشركات الدولية في أوروبا وفي الولايات المتحدة تغيرت تبدلت أو سقطت في تركيا لم نعيش مثل هذه الأجربة لكن في العام 2001 وفي العام 2001 وفي عوام 1900 عشنا وجربنا أزمات مثل هذه هذا كان درسا قويا بالنسبة لنا لقد درسنا درسنا جيدا عندما جئنا إلى الحكم قلنا بأن أهم شيء هو النظام المالي والاستقرار والحكم الرشيد ولقد نجحنا في هذه الأصعدة ولذلك فإن الأزمة الاقتصادية العالمية التي ضربت الولايات المتحدة لم تؤثر على أي نظام مالي لدينا لم لم نقم بإزالة أي بنك لم نقم بإزام أي بنك كل البنوك التركية وقفت واقفة على أقدامها هل يمكن أن تحل في نقاط محدودة كيف استطعت أن تواجه هذه الأزمة وأن تنجو ببلادك منها في الوقت الذي غرق فيه الجميع تقريبا أهم ما لدينا كان هنا هو كالتالي قبل كل شيء الاقتصاد غير المسجل هذا الاقتصاد غير المسجل الذي كان سائدا قمنا بمكافحته بمكافحته بشكل قوي والنقود المخبأة تحت تحت الأسرة وتحت المخدات كما يقال هذه النقود المخبأة وجعلناها تخرج إلى الخارج وتظهر أنفسها وكافحنا الفوائد أيضا ثلاثة سنوات ونص جلسنا على نفس الطاولة مع صندوق النقد الدولي لكننا لم نقوم بأي, بأي اتفاقين معها لأن صندوق النقد الدولي طلب منا طلبات غير ممكنة لم نكن نسمح لهم بهذه الطلبات ولهذا لدينا المفهوم اسمه ثلاث ياءات كفاح الفساد كفاح المحرمات وكفاح الفقر كفاح الفقر أيضا في الكفاح ضد الفساد لدينا الكثير من النجاحات وقصص النجاح ونجاحنا في الكفاح ضد الفساد وعطانا الكثير من الدول العربية بشكل أساسي مصر وفي الجزائر وفي تونس وفي كل مكان هل يمكن أن تحدد لنا وصفة لحاكم عادل يأتي إلى هذه الدول ويحققها في نقاط في حربها على الفساد والمفسدين لا سيما وأن الفساد متزاوج مع السلطة في هذه الدول نعم أنت من قلتها أنت, من... أنت قلت العدالة حاكم عادل إن كان الحاكم عادلا فلن يكون هنالك فساد يا أخي الحاكم الظالم هو من يأتي بالفساد هذا بساطة بساطة يا أخي كلما كانت القوانين ممتازة إن لم يكن الحاكم عادلا فلن يكون هناك أي نجاح لكن النجاح حتى لو كانت القوانين فاسدة وسيئة فلو كان الحاكم عادلا فستصلون على نجاح نحن في هذه المسيرة قمنا بكثير من القوانين والتنظيمات وذهبنا نحو الشفافية جعلنا كل شيء شفافا mafia حاربنا المافيا بشكل قوي جدا العصابات لكن هذا غير كافي هذا غير كافي ما زلنا مستمرين في كفاحنا ضد هذه الأمور وللآن وكل النتائج التي حصلنا عليها ترفع بالدولة كلما نجحنا في كفاحنا نجحنا كافحنا ضد المحرمات, المحرمات. تحريم الإيمان تحريم المعفقدات أيضا كافحنا الفقر أيضا بينما كانت نسبة الفقر في الدولة عاليا جدا جدا الآن هذا النسب الفقر تنخفض ويجب أن تنخفض أكثر في 2005 حاورتك في هذا البرنامج وأخذت منك بعض الأرقام عما حققته من 2002 إلى 2005 أريد في نقاط أن تقول لي في, في 2002 حينما تولى حزب العدالة والتنمية السلطة كان حجم التجارة في تركيا 250 مليار وصلت الآن إلى 800 مليار حسب ما ذكرته أنت في مقالك هذا صحيح؟ تجارة عجمي أنت تتكلم عن حجم التجارة نحن الآن على بكثير من هذه الأرقام قبل كل شيء حجم التجارة لدينا 740 مليار دولار حاليا دخلنا الوطني هو 740 مليون دولار نعم 740 مليار دولار هل تتكلم عن حجم التجارة فيها 800 مليار؟ لا أكثر بكثير فقط إن كنت تتكلم عن الصادرات والاستيرادات الواردات والصادرات نعم لدينا 114 مليار دولار مليار حجم التجارة الخارجية هذه الأرقام داما. ليست داما. لم تأتنا النهائية الأرقام لم تأتنا. داما. لكن داما. أنا داما. أتكلم عن عن أرقام أكبر بكثير داما. عن 840 داما. مليار نحن نتكلم عن نحن حجم التجارة لدينا أكبر بكثير من هذه الأرقام. أبلغتني في 2005 أنك من حربك على الفساد استطعت أن تدخل إلى ميزانية الدولة 70 مليار. ما هي الفوائد المالية التي عادت على الشعب التركي جراء حربك على الفساد الآن دعني أقولها التالي: عندما جئنا للحكم كان الدخل القومي للفرد 2300 الآن الدخل القومي للفرد 11000 دولار يعني ضاعفته خمس مرات خلال 8 سنوات ان 4.5 لا مبالغ 4.5 مثل نحن جئنا الى هذه النقطة في العام 2011 هذا الرقم سيرتفع اكثر هدفنا حاليا هدفنا 2023 في العام 2023 هدفنا سيصل الى 25000 دولار دخل الفرد في العام 2023 واحد تريليون دولار هذا ما نريد أن نصل إليه كحجم تجارة خارجية هذا هو هدفنا مع كل هذه الفوائد فوائد فوائد استدانة ب كانت 64% في العام 2002 أما الآن فوائد استدانة الدولة استقراض الدولة أقل من 7% هذا هو ما عملناه التضخم كان 30% والان التضخم 6.4% انظر الى هذا المستوى الدين الكلي كان 64% من الميزانية العامة اما الان الدون الدين الكلي للدخل القومي اقل من 30% كل هذه المزارع عندما جئنا للحكم كان يستقرض بنسبة 59% قروض 59% فوائده أما الآن ففوائد المزارعين 5%, و 5 نحن نقوم بدعمها أما المهنيين كان يأخذ قروضا بنسبة فوائد ستة وحتى المهنيين يأخذون فوائد فقروضا بفوائد 5% والقروض التي يأخذونها وأحجام هذه القروض زادت بشكل كبير جدا زادت بنسبة 10 عشرة أضعاف عشرة, عشرة وأعداد من أخذ القروض زادوا. كانوا كان خمسة آلاف شخص, شخص يأخذون القروض والآن خمسين ألف شخص خمسين ألف شخص يأخذون القروض وانظر إلى هذا الاختلاف, الاختلاف. هذه قوة من تركيا وقوة العمال وقوة المهنيين والمزارعين هذا يدل على أن الدولة معهم وهذا هذا مثال إلى النهضة الجماعية في تركيا تركيا في العام 2002 وفي العام 2000 عدد السيارات والعدد مبيعاتها من المركبات للخارج كان 456 ألف أما الآن رقم هذا العام فهو 509 ألاف يعني 510 ألاف مركبة هذا رقم قياسي هذا رقم قياسي. سيارة تصدرونها للخارج الآن كل عام؟ يس <تصفيق> نعم نحن أكتر من هذا في والمركبات هي في المرتبة الأولى في الصادرات التركية أما بالنسبة للأدوات المنزلية لا يمكن أن نقارن مع السنوات السابقة وماذا يدل هذا على أن مواطننا صار يجدد من نفسه ويجدد من من أدواته وصار يشتري أدوات منزلية أكثر جد جد جد جدية أكثر جديدة غسالات ثلاجات أدوات منزلية أكثر حداثة بالنسبة للتعليم وضعنا أفضل بكثير والآن في مجال التعليم ذات الصفوف الدراسية 160 ألف صف مدرسي فتحناه في عهدنا في الفترة التي جئنا فيها كان لدينا 76 جامعة الآن أعداد الجامعات أضفنا 80 مدرسة جديدة وصار عددها و 166 جامعة الآن في كل ولاية تركيا هناك جامعة كذلك التعليم القبل المدرسي لقد اهتممنا به كثيرا كان 14%، أما التعليم ما قبل المدرسي صار الآن 40%. نحن نريد أن نسحب بهذا إلى مستويات أعلى. والآن دعمنا للتدريس. الطالب طالب تقريبا سواء كان ماجستير او كان دكتورة نبعثه الى مختلف انحاء العالم وعندما يدرس في الخارج ويرجعوا لتركيا سنقوم بتوضيهم في الجامعات وفي المراكز البحثية والمراكز العامة بالتأكيد هنا نعطي نحن مساعدات مالية وقروض ومنح بشكل جدي جدا عندما جئنا للتدريس لا أعرف كم دولار كان لا أستطيع أن كم أما بنسبة للدولار الليرة تركية كان الطالب الجامعي يأخذ 45 ليرة تركية فقط أما الآن الطالب الجامعي يأخذ قروضا ب 240 ليرة تركية وعد عن ذلك مئة وخمسين ليرة يأخذ كمساعدات للأكل والشرب يعني تلاتمئة وتسعين ليرة هذا رقم جاد جدي أما الطلاب الماجستير فهم يأخذون مساعدات جدية من ناحية الفلوس والدعم الذي يأخذونه 500 ليرة تركية تقريبا يأخذون بالشهر وعدا عن ذلك 750 ليرة يأخذ طلاب الدكتوراه نعم عدا عن التدريس نحن ندمج التدريس مع العمل الصناعي ونقوم بتطوير الطلاب وجعلهم يدخلون في المشاريع التطويرية والبحث والاستثمار والتطوير نحن نهدف إلى جعل 2% من نيزانيتنا للتطوير والبحث والتطوير أما الآن فهو 9 في الألف حاليا نعم نحن نتعاون مع القطاعات الخاصة مثل البحث والتطوير أن البحث والتطوير نخطو فيها خطوات همة أريد أن أعود بك إلى الوضع الدولي والعلاقات التركية بعد. هذه النجاحات التي حققتها في بلادك والتي نتمنى أن ترزق بلاد المسلمين كلها بحاكم يحقق لها شيئا مما حققته لبلادك بعد أحداث كنيسة الإسكندرية ظهرت تصريحات لبابا الفاتيكان ورئيس وزراء إيطاليا ورئيس فرنسا ومستشارة ألمانيا كأن المسيحيين مستهدفين في المنطقة ويطالبون بحماية لهم وهذا شيء صدمة في كثير من الدول الإسلامية أنت قمت بافتتاح كنائس حتى للأرمن في تركيا لم تكن مفتوحة كانت مغلقة منذ عشرات السنين هل المسيحيين في العالم العربي والإسلامي فعلا تحت التهديد أم أنها معالم حرب صليبية جديدة من قبل القادة الغربيين <سؤال> الآن, <سؤال> الآن <سؤال> نحن هذا التفكير الغربي لا نأخذه مرجع لنا نحن كمسلمين ما الذي يجب علينا أن نفعله كمسلمين هذا ما يجب أن نقرره أنا في مصر في بما يتعلق بالكنيسة الكنيسة أنا شجبت ما حدث في هذه الكنيسة قبل كل شيء مهما كان السبب فإن إن كان لدينا أناس من اعتقادات دينية مختلفة إن كان هناك أناس من أديان مختلفة فإن مسؤوليتنا نحن أن نحميهم أموالنا نحن نحميهم لا يلمسهم أحد نحن لدينا أنفلة لا تختلف عن هذا حضارتنا تأمرنا بأن ندافع عنهم ولذلك فأقول لأخوتي المصريين بشكل خاص بما يتعلق بهذا الموضوع أن عليهم أن يكونوا محتاطين أكثر أتمنى أن يكونوا محتاطين أكثر وأن لا, وأن لا يركض وراء بعض المحاولات التي محاولات من يريدون أن يضر الشعب المصري كما تعلمون للأسف الشديد فإن هنالك لعيبة حاولت أن تلعب بنا في دولتنا في الداخل أثناء ما حدث في غزة لقد قلت أمورا بكل صراحة أمان المواطنين اليهود الأسراك هي مسؤوليتنا نحن وأقول لكم بأن كل ما يخص اليهود في تركيا سواء كانت السفارات أو الكنس اليهودية أو منازلهم إن كان هناك من أي شخص يحاول المس بهم فلن نسمح بذلك نعم هناك من حاول أن يضرهم لكن أقول لكم وأوقفناهم نحن مسؤولون بالدفاع عن مواطنين أيضا أصلا أليس هذا ما ينص عليه ديننا نعم هم, هم أناس نحن مسؤولون عنهم المسلم يجب أن لا يتم به التفكير الصليبي هذا يجب أن نقف أمامه بشكل قوي هل معنى ذلك من خلال هذه التصريحات أن مصر وبعض الدول العربية تحت التهديد الغربي الآن الأوروبي؟ يعني من في الغرب <تصفيق> هنالك بعض المشاكل التي نعيشها في الغرب على سبيل المثال إسلام فوبيا بكونه الخوف من الإسلام هم دائما دا يذكرون الإسلام مع الإرهاب للأسف <تصفيق> هنالك من يحاول صقل الإرهاب بالإسلام, بالإسلام. نحن منذ لقد وضعنا الإسلام فوبيا لأنها تهمه ضد الإنسانية، كما إن معاداة السامية ضدها ال... ضد ال... هي تهديدا ضد الإنسان، فلا يمكن ولا نسمع لأحد أن يذكر الإسلام مقترنا بالإرهاب. أنتم عندما تذكرون الإرهاب مع الإسلام، فهذا. فهذا أصلا تحقير للمسلمين كما تعلمون فإن الإسلام يأتي من جذر السلم والسلم هو السلام دين يأتي من السلام لا يرضى بالإرهاب أبدا أبدا أبدا لا يمكن لكم أن تقرنوا الإسلام بالإرهاب لا يمكن لأي مسلم أن يكون إرهابيا لا يجوز لا يمكن يجب أن لا نعطي فرصة لأي أحد لكي يستغل الوقت لكي يكون <تصفيق> نحن لسنا نحن يجب أن ننصح بالقون اللين يجب أن ننصح بشكل سليم يجب أن لا نسمح لأحد في أن يتكون في, في دماغه في عقله إسلامفوبيا في ظل هذا الوضع هل تعتقد أن أوروبا المسيحية يمكن أن تسمح لتركيا المسلمة أن تكون جزءا منها شكرا <تصفيق> الآن لا يهم من يأخذون أم لا يأخذون. نحن سنستمر في الاتحاد الأوروبي في مسيرتنا. نقوم بواجباتنا. هنالك أساس, أساس أول. أساس أول. تقومون في واجباتكم. هل هم جدون في أن يقبلوكم في الاتحاد الأوروبي؟ <تصفيق> حتى الآن <تصفيق> عندما ننظر إلى ما يقوم فهم ليس صميمين ليسوا لا يقولون الحقيقة ولا يحترمون ما يقولونهم ما يقولون. لكن مهما قاموا بشيء شيء نحن الآن ما قمنا به لحد الآن قمنا بواجباتنا تماما هم لا يرون هذه الواجبات <تصفيق> التي قمنا به. هم يلعبون على على كيفهم أثناء ما نلعب في المباراة يضعون قوانين جديدة يا أخي ال ضربة ال ال الم معروفة لماذا تضعون حقوقا جديدة لماذا تضعون شروطا جديدة ولذلك فأنا لا أؤمن بأن لديهم نسبة لا ليس لديهم نية سليمة أقول لكم لا أريد أن أعطي أسماء هذه الدول لكنهم خسروا والصدق لكننا سنستمر في. في مسيرتنا هم يقولون لنا يقولون أن هناك لدينا قوانين ماستر قوانين كوبان هايجن ونقول لهم لدينا قوانين أنقرة ولدينا قوانين اسطنبول ما الذي سيحدث سنستمر في الطريق هذا بكل بسطة لدي أسئلة كثيرة تتعلق بانتخابات يونيو القادم 2011 لكن أمل أن تكون لي فرصة بإجراء حوار معك قبيل الانتخابات حول هذه الانتخابات شكرا جزيلا لك كما اشكركم مشاهدين الكرام على حسن متابعتكم في الختام انقلوا لكم تحية فريق البرنامج وهذا احمد منصور يحييكم بلا حدود والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته